قال أخبرنا طاهر بن محمد بن علي قال أخبرنا حامد بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الله قال أخبرنا السائب عن عبد الله من أبي قتاده المحاربي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل ثم قرأ عبد الله الجعفي قال أخبرنا صالح بن وصيف الكناني قال حدثنا احمد بن ملاعب الفاتني قال حدثنا عبد الصمد وهو بن النعمان قال حدثنا عبد الملك بن الحسين عن عاصم بن, عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم لمحمد بن, محمد بن عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هذا الباب الخامس والعشرين من أبواب هذه الرسالة قال مؤلف رحمه الله باب اخر الله صدقه المؤمن بيده ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إن المؤمن يتصدق صدق بعده تمره اخذها الله بيده فيربيها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل وهذا الحديث بالصحيح في الصحيح وبالصحيح. ان الله تعالى يقبر صدقه المؤمن اذا كان من طيب ياخذها بيده فيربيها يزيدها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل والفلوه هو ولد الحرس وهذا الحديث الصحيح وفي أن الله تعالى ياخذ الصدق بيده في الحديث اذا صدق العبد من كسر طيب ولا أقبل الله للكسر الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه كولد الفرس حتى تكون مثل الجبل وهذا فضل عظيم في فضل الصدقة وهذا حساب في الصحيح أو في الصحيحين وفي هذا الحديث فضل الصدقة إذا كانت من كسب طيب وفيه إثبات اليد لله عز وجل وفيه فضل الصدقة من كسب طيب ولا بد يكون عن اخلاص ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما من النصوص الاخرى التي تدل على ان العباده لا بد فيها من الاخلاص ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله هذا على اليد لله والرد على والشاعرة الذين الله او القدره اما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف الحديث ذكره المؤلف ضعيف قال حدثنا اخبرنا طاهر محمد علي بن علي حامد محمد بن علي بن عبد الله حدثنا ابو يعلبن سفيان عن عبد الله حدثنا سائب عن عبد الله بن قتاده المحاربي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ان الصدقه تقع في يد الزوجه قبل ان تقع في يد الساعد هذا الحديث كما ذكر الله البحث ضعيف اورده الغزالي في احياء لوم الدين وعلق عليه العراقي في تخريج، ما في احياء بقوله خرجه الدار قطني في الافراد من حديث عبد الله قال غريب من هي عكتمه عنه روه يقبش في شعب شعب الايمان بسند ضعيف قال ثم قرأ عبد الله الجعفي قال عن الصالح بن وصيف الكناري حدثنا احمد الملاعب حدثنا عبد الصمد بن عمار حدثنا عبد الملك بن حسين عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عائشة رضي الله عنها عن الذي مثله فإذا الحديث الرئيس والأولى بالمؤلف أن يأتي بالحل الصحيح فأي سمعتم إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا كسب الطيب فإن الله تعالى يأخذها الصدقه بيده فيربيها يعني يزيدها فكما يربي احدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل والفلو ولد الفرس فيربي الفرس حتى أكبره وهذا فضل العظيم إذا تصدق بعدي تبره عدي تبره تزيد ويربيها الله حتى تكون مثل الجمل حجمها وتوابها وفيه إثبات فضل الصدقة وإثبات يد الله عز وجل ووجوب الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحديث الذي ينبغي لأتليه المؤلف في هذه الترجمة لكنه أتبه حديثا ضعيف لا يكون هذا الضعيف شاهد الحديث الصحيح والعمدة على الحديث الصحيح لا على الحديث الضعيف الذي ذكره المؤلف نعم باب اثبات الاصابع لله عز وجل قال اخبرنا حمدين بن أحمد بن حمدين قال اخبرنا هارون بن أحمد قال اخبرنا ابو خليفه قال حدثنا مسدد عن حماد عن حماد عن يونس عن يونس وهشام والمعلى عن الحسن أن عائشه رضي الله عنها قالت دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دعوة أراك تكثر أن تدعو بها قال ما من آدمي إلا وقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل فإذا شاء أن يقيمه اقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه هذا الباب هو الباب السادس والعشرين من أبواب الرسالة قال المؤلف رحمه الله باب وإثبات الأصابع لله عز وجل والأصابع جمع اصبع ثابتة لله عز وجل صفة من صفات الله عز وجل كما يقوم بجلاله الله عرم ثابت هذه الصحيحة التي مرنا في اي باب لا يذكر أحدكم ان الله تعالى يوم القيامة يجعل السماوات على عصره والأراضين على أصفر وأول ما وسرع على أصفر والجبال على أصفر وسائر حطى على أصفر ثم يهزهن يدفع فيقولوا أنا الملك أين أقول هذا فالحديث صحيح وفي اثبات حبس الأصابع لله عز وجل كبار قبض الله وربته لله الله أصابع لا تشفى أصابع مخلوق في أي باب مرنا هذا الخميس باب من يذكر منكم؟ ها باب الرابع باب قبول السفاه لله تعالى من كفة الخب قال جاء حبر من الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد الله تعالى والصموات على أصفع والأراضين على الأصفع وجبار على الأصفع والسرع على الأصفع ثم يقول أنا المليك هذا في صفحة 25 قلت لكم أن في الروات الأخرى هنا هذه الروات فيها أربعة فصابة وفي الروات الأخرى خفصة فصابة والسعي الخطي على الأصفع والحديث هذا راه المخالي في صنعه هذا الحديث في إثبات الأصابع وكان الاولى بالمؤلف ان ياتي بهذا الحديث هذا الحديث صحيح أما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو ضعيف يكون شاهد الحديث الصحيح هذا الحديث الصحيح في إثبات خمسة أصابع لله عز وجل كما يقوم بجلال الله وعباوته وفي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأ نواجده تصفيقا لقول والحب من أحبار اليهود أما هذا الحديث وكذلك أيضا هناك دليل آخر دليل آخر أيضا في إثبات الأصابع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن موسى عن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت عائشه رضي الله عنها قلت يا رسول الله انك تكثر يعني تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فهل تخاف فقال عليه الصلاه والسلام وما يؤمنني يا عائشه وقلوب العباد بين أصفعين من اصاب الرحمن وما يؤمن من وقلوب العبادة صلى الله عليه الرحمن إذا شاء أن قلب عبد قلبه فقلوه وقلوب العباد بين أصبعين من الصابع الرحمن فيه مثل فهذا فهذان حديثين الصحيحات الحديث الأول في صحيح البخاري والحديث الثاني في صحيح مسلم كان على المؤلف أن يأتي بهذه الحديثين أما هذا الحديث الذي ذكره هو ضعيف شاهد الحديث السابقين عائشه رضي الله عنها قالت دعوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها بها يوم القلقرو يثبت قلبي على الدين قالت عائشه يا رسول الله دعوه اراك تدعو بها قال ما من آدمي الا وقلبه بين اصطغان للصبغ الرحمن عز وجل ان شاء قيمه هو قام وان شاء هذا الحديث وهو احمد والنسائي في الكبرى بسنة ضعيف رواه لنا الحسن البصري عن عائشه والحسن البصري لم يسمع من عائشة فيكون الحديث منقطع الحديث انقطاع ضعيف الانقطاع لانه مرويه الحسن البصري عن عائشة ولم يسمع من عائشة كل فهو ضعيف لكن يكون شاهد شاهد للحديثين السابقين والعمدة والاصل الحديثان السابقان حديث البخاري وحديث مسلم وهذا شاهد نعم باب إثبات الضحك لله عز وجل قال أخبرنا حمزة بن محمد الجعفري قال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق قال أخبرنا أبو حوم قال حدثنا مسروق قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضحك الله تعالى من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة قال الزهري وابن عيينة في معناه قتل مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات نعم هذا الباب السابع والعشرين من باب الرسالة قالوا باب إثبات الضحك لله عز وجل والضحك من الصفات الفعلية التي تتعلق من والاختيار فهو سبحانه يضحك إذا شاء كما أنه ينزل إلى السمايدنا إذا إلى شاء ويخلق إذا شاء ويريد إذا شاء ويرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء, ويغضب إلى شاء هذا النصيات الشعريه وضابط الصوت الشعريه انها تتعلق بالشيء والاختيار تقول اذا شاء واحد اما الصيته الذاتيه فهي التي لا تنفك عن البالي في السمع ما ينطق في وقت يسمع في وقت لا يسمع لا ملازمه لا تنفك عن البالي السمع والبصر والعلم والقدره والعزه والعظمه والكبرياء والعلو كل هذه النصيات الذاتيه لا تنفك عن البالي أما الضحك والخلق والرزق والإماثة والإحياء والنزول والاستواء والرضى والغضب فهي صفات فعلية تتعلق بالمشيئه والاختيار هل هذا الباب الثلاثون وليس السابع والعشرين لا الباب الثلاثون أرجع إلى الأرقام الأرقام خطأ هو الأرقام على حسب الأحدث والأسانيك أرجع إلى أول ما بدأنا من الخامس والعشرين فجد الذي قبلها الثاني والعشرين والأخي يقول هذا الباب الثالثون وليس الباب الباب والثالثون أرجع إلى أول باب. الباب الذي أول ما قرأنا اليوم أول ما بدأنا في الثالثون والعشرين ارجع إلى الباب الذي قبله تجد الثاني والعشرين سيكون عدد خطأ فهذا الباب في الأثبات الضحك لله عز وجل وهذا الحديث ذكر فيه المؤلف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله تعالى من رجلين قاتل أحدهم صاحبه ثم دخل على الجنة واللفظ الأحد يضحف الله إلى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخلان الجنه قال الزهري وابن عيينه في معناه فسر معناه قتل مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات يعني اقتتل رجلان في الجهاد في سبيل الله رجل يقاتل في سبيل الله يجاهد الكفار فالمسلم حمل عليه كافر وقتله ثم من الله على كافر بالاسلام فاسلم ومات فدخل الجنه الاول دخل الجنه شهيد والثاني دخل الجنه لانه مات على الإسلام، فكلاهما يدخل الجنه القاتل المقصود، والمقتول المقتول شهيد مسلم شهيد بذكره، والقاتل كافر كان كافرا ثم أسلم ودخل الجنة. هذا معنى قوله قتلة مشرك مشرك مسلما ثم أسلم ثم مات والحديث في إثبات الضحك لا يعذر الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم ولم أحد من خذام كتاب التوحيد، الحديث صحيح لا لا غضال عليه. وفي سفه الضحك الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوق الله تعالى لا يشبه المخلوق يصور بالضحك والعلم والقدره والسمع والغضب والرضا كما يليق بجلاله وعظمته لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاتهم قال الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير في حديث ان رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم النبي هل يضحك ربنا قال العام قال لن نعدم من رب يضحك الخيراء هذا الحديث الآخر ايضا الحديث آخر في إثبات الضحك الله عز وجل في عدة حديث في إثبات الضحك الله يقول نعم باب إثبات القدم لله عز وجل قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا حمدان الوراق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى في النار فتقول هل من مزيد حتى ينزل رب العالمين فيها قدمه فتقول قط قط هذا باب الثامن والعشرين باب إثبات القدم لله عز وجل ذكر في حجف أنس وفيه ان النار يلقى في النار يعني من العصاش الكفرة فلا تزال النار تقول هل من مزيد حتى ينزل رب العالمين في قدمه تقول قط قط واللحظ المعروف في هذا الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها العصاة فيه وتقول هل المزيد حتى يضع فيها رب العالمين في قدمه فينزل بعضها إلى بعض قاطل قاطل تقول قط قط تقول حس تقول حس يكفي يكفين يكفين وهذا الحديث صحيح نصح الحديث فهو خاري ومسلم الشيخان بخاري ومسلم ابن خزيمة من طرق عن على عن أنس هذا الحديث صحيح وفيه إثبات القدم لله عز وجل كما ينقب جلاله وعظمت وفي اللفظ الله فيها رجله كما سياتي في الباب الذي بعده الحديث صحيح وثابت وفيه إثبات القدم لله عز وجل لا يشبه قدم المحرور كما يقول بجلاله العظم وفيه إثبات وفيه أن ناع إثبات وأن الله عدها العصاة والكفر نعم باب الدليل على ان القدم هو الرجل قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحبوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن نعيم. قال حدثنا حاتم قال حدثنا سلامته قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماب بن بنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه حتى يضع, حتى يضع الله عز وجل رجله فيها فتقول قطن قط قط نعم هذا باب التاسع والعشرين فيه وهو تابع الباب السابق قال باب الدليل على أن القدم هو الرجل وذكر في الحديث السابق لكن من عن هماد بن عبّة عن بقرة رضي الله عنه بهذا الحديث السابق الحديث السابق وقال فيه حتى يضع الله عز وجل رجل له فيها سجله من المؤلف على أن الرجل هو القدم فتقول قط قط وفي الوقت الحسل حسل يكفين يكفين قاله واحد الشابق رأب بخاري ومسلم وابن الخزيمة في رواية حتى وفي رب العزة في قدمه وفي رواية حتى وفي رب العزة رجله نعم باب الهرولة لله ثبات الرجل والقدم لله عز وجل كبار يقوم جلاله وعظمته نعم باب الهرولة لله عز وجل قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعان وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن, وإن تقرب مني ذراعا وإن جاءني يمشي جئته هروله هذا الباب الثلاثون وهو باب الهرولة لله عز وجل ذكر فيه حديث ابي هريره وهذا الحديث حديث صحيح وهو شيخ أبو خالد وصلى هو حديث من الصحيح الحديث والهرولة هو الإسراع في المشي الإسراع في المشي يقال له هرولة يكذب حديث بورايرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انا عند ظل عبي بي وانا معه اذا دعانا وان تقرب مني شبرا تقربهم من ذراعات وان تقرب مني ذراعا هنا في, في روايه في البخاري وان تقرب مني ذراعا تقربهم منه باعات وان جاني يمشي سيئته هروله الحديث في اثبات الهروله لله عز وجل كما يقول جلال الله وعظمته وهي كسائر الصفات سنستعلك الله على ما في العالم لا تشفي حروج المخلوق كسائر الصفات كما أن الله سمع والمخلوق له سمع والخالق له بصر والمخلوق له بصر ولا يشبه الخالق المخلوق والمخلوق له علم والخالق له علم والخالق له قدرة والمخلوع له القدرة, القدرة والخالق يرضى والمخلوق يرضى والخالق يغضب والمخلوق يغضب كل له ما يليق الخالق له كمال بهذا الصفال، ما يليق هو والمخلوق له ما يلاسبه، وكذلك الهرولة من, من أثاني يمشي أتيته هروله فالإسفع في المشي كمال يقول بجل الله وضع المسيح الهرولة من اسم نعرف، ما هي الهرولة؟ يعني يركض، يسفع، لكن الخالق ما يجب الكفية، نثبتها ونعلم معناها ولكن لا نتيه، لا ما يجب الكفية كما انه سبحانه ينزل الى سماء الدنيا كل ليله وهو فوق العرش ولا نعلم الكيفيه ينزل كمالكم الى الله وعظمته وكذلك الهروله لا ندري كيفيتها وان كنا نعلم معناه فالصفات معناها معلوم لكن مشهور كما قال لما مالكم رحمه الله لما سال السائق الرحمن العرش استوى كيف استوى فقال مالك استوى معلوم يعني معلوم معنا في اللغه العربيه استقر وعلى وصائل الغيره والكيف مجهول كيفيه السواء الله كيفيه السواء مخلوق معلوم انا استويت على الكرسي يعني جالس على الكرسي لكن السواء الرب على العرش لا لا, لا على كثير فالرب استوى على عرشه غير محتاج العرش هو الحامل العرش اللي حمل العرش بقوته وغضوته انا محتاج لو الكرسي لو سقط الكرسي سقط الرب ما يحتاج العرش ولهذا المشبه الذي شبه الله بخلقه يقولون استوى الرب على العرش استواء بخلقه على الدابه وعلى الفلك، فلو سقطت الدابة سقط المخلوق سقط الراكب ولو انفرقت السميرة سقط الراكب عليها قالوا فقياس ذلك لو سقط العرص لسقط الرب هذا عما يقولون هو لم يشبه كفر ومشبه الله كفر لكن أهل السنة وجماعة يقولون إن الرب يستوعرف سواء نريق بجانه وعرص لا نعلم كفيته وكذلك الهرول لا نعلم كفيته كما تليق بجان الله وعظمته و بعض المؤولين يؤول هذا الحديث كالأشائرة النووي رحمه الله في رياض الصالحين يفصل هذا الحديث قال من أثاني من تقرب مني شبرا تقربتهنه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا من بعان ومن أثاني يمشي أتيت قال المعنى أن الله أسرع بالخير من العبد وأن الله لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العبد هذا تفسير النووي نقول هذا تأويل نقول هذا ليس هو الصفة هذا آثر الصفة نقول نثبت الهر والله عز وجل ونثبت التقرب من تقرب من إشان تقرب منه ولا نعلم كيف لكن نقول من آثار من ثمرت هذه الصفات أن الله أسعى بالخير من العبد وأن الله لا يقرر ثوب من عبد حتى يقوم العبد العمل هذا آثر الصفة وليس هو الصفة وأنه رحمه الله في حالم ومحدث لكنه غلط في بعض الصفات في تأويل مع الصفات لأنه لا عن عمد ولكن عن عن حسن إلية لأنه والعلماء الكبار مثل حافظ الحجر والنووي وغيره علماء كبار فطاهر نفع الأمة لكن لم يوفقوا في أثناه الطلب لمن يمشيهم على عقيدة السنة والجماعة فأول بعض الصفات ظن منهم أن هذا هو الحق فالله يعفو عن عامة ومن ذلك النووي قال إن معنا تقرب من الشير وتقرب من المعنى أن الله اشرع بالخير من العبد وان الله لا يقرا الثواب من العبد حتى قال العبد العمل نقول هذا اثر الصفه وليس هو الصفة. مثل الرحمه صفه من صفه الله عز وجل من اثر هذه الصفه الرحمه أن الله تعالى يرحم عباده و امر الفقراء والضعفاء والمشركه هذا اثر الصفه والصفه تقوم بالله عز وجل فكذلك هنا نقول هذا السفة طريق بالله، وتقوم به ومن أثرها أن الله أسرى بالخير من العبد وأن الله لا أقبر أسرى من العبد، حتى يقوم العبد في العمل وقوله وهذا الحديث يسمى عند الإنم هadem الحديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا وبع لأن رسول صلى الله عليه وسلم النسبه إلى الله والله إلى الله نبي عن هرىو عنا يقوله قال الله عز وجل فهذا من كلام الله لفظا وبعند مثل القرآن القرآن كلام الله لفظا وبعن والحديث القدسي مكلاما نفطا ومعنى لكن كلام الله يتفاضل فالحديث القدسي يختلف عن القران القران لا يمسه الا متوضا والحديث القدسي يمسه غير متوضا القران يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته القران يقرا في الصلاه والحديث القدسي لا يقرا في الصلاه القران معجز بالفاظ وغيرها الحديث القدسي ليس معجزا وهكذا من كلام الله لكن اختلافه له احكام فهم كلام الله أصدروا ومعنى الأشاعرة يقولون إن الحديث القدسي معناه من الله وهذا مبني على مذهب الأشاعرة أن الكلام إنما هو المعنى واللفظ والحروف ليس في الكلام. ولهذا قالوا ان القرآن كلام الله قالوا القرآن معنى ولا يتكلم الله باللفظ ولا بالحروف يقول الأشاعرة كيف إذا هذا القرآن؟ قالوا هذا القرآن تكلم به تبرين أو تكلم به محمد فهم المعنى واتبع واتبع من الصاد من عندك كيف قالوا الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن فقالوا الرب أذكر ما تكلم يقول, يقول لا أقول لأنه يتكلم بالصوت بالحرض والصوت صارت حالة في ذاته ففران بنات قالوا الله ما تكلم ما هو الكلام تكلم معناه قائم بنفسه مثل العلم ليس بحرف والصوت كيف هذا القرآن كلام الله قال القرآن عبر به جبريل وقال الطائفة أخرى عبر به محمد وقال الطائفة ناسا من الشاعرة اخذه جبريل من اللوح المحطور ولم يسع من الله ولا كلمة واحدة وهنا من أبطل البعض هو القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعانيه سمعه جبرائيل من الله في حرفنا الصوت ثم نزل به على النبي صوت كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسان عربي مبين هذا من أغلاط لشاعرة ويستدلون بقول الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما تعل اللسان على الفؤاد دليلا قالوا كلام في القلب وأما اللفظ هذا دليل نقول ما قال هذا قاله الأخطر والأخطر النصراني كيف يسدل بقول النصار صار ظل في معنى الكلام فقالوا أن عيسى نفس كلمه الله ثم يظهر هذا البيت مصنوع ولا يوجد في ديوان الأخطر ولا يعرف أنه من قول الأخطر فنقول نحن الآن نقول إننا ان هذا الحديث حديث قدسي والحديث القدسي هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل مثل ذلك حديث ابي ذر قال الله عز وجل يا عبادي اني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرره لله تعالى حديث قدسي والحديث القدسي ان الله أغنى عن الشرك قال الله انا أغنى على عن الشرك مدعى لعمر اسوا كما غير في غيره ترص الشوكه هذا من كلام الله لفظا ومعنى واما غير الحديث القدسي مثل الحديث الذي بلغ العرب الناس فهو من الله معنى ومن الرسول لفظا المعنى من الله وحي قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهذا كلام العقل أنا الله انا عند ظن عبدي وانا معه إلى دعاء في اثبات المعيه لله عز وجل صفه المعيه والمعيه نوع معيه عامه للمؤمن والكافر اللهم مع الخلق كلهم بقدرته ومشيئته وانحاطته ومعيه خاصه بالمؤمن وهي معيه التوفيق والتفسيد إن الله مع الصابرين مع الأنبياء إنني معكم أسرع وأرى إن الله مع الذين اتقوا هذه معي خاصة بالمؤمن معي تقتضي التوفيق والتسجيل والنصر والمعونة والحفظ وكلام أما معيث العامة تأتي في والجزاء وهو معكم أينما كنتم والله ما تبارك ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو ثالثهم ولا عدل من ذلك ولا اكثر الا هو معهم ما كان ثم ينبئهم بمعامله يوم القيامه في سياق المحاسن والجزاء واما معيه خاصة تاتي في سياق المدح والسلام وهذه معيه خاصه معيه خاصه مع الداعي والذاكر انا عند ظن عبدي بي وانا معه الى دعاء وين تقرب مني الشبره تقربته من الذراع وين تقرب مني الذراع تقربته بعد وين جاء نمشي على هروله في ثبات بعيه للجلسه وهي الخاصه وفي ثبات التقرب ويثبت الهروله كما يقول جل حول